اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام لازلنا في هؤلاء السبعة الذين يظلهم الرحمن جل وعلى يوم القيامة في ظل عرشه والناس حينئذ يعانون من الضيق ومن الحر ما لا يطيقون ولا يتحملون وهؤلاء يكرمهم الله عز وجل يوم القيامه فلا يصيبهم تعب ولا نصب ولا يصيبهم حر ولا تصيبهم الشمس باذى فمن هؤلاء السبعه رجل راودتهم رأةٌ ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا قد ابتلى الأمم الماضية وقد ابتلى الله عز وجل هذه الأمة ابتلى الله عز وجل الأمم ما يختبرها بأمور كثيرة كما قال الله عز وجل ولنبلو أن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين الذين يصبرون على ابتلاءات الله عز وجل وبشر الصابرين الذين يصبرون على طاعة الله فلا يحيدون عنها ومن تلك الابتلاءات التي قد ابتلى الله عز وجل النساء فان الله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرس ذلك متاع الحياه الدنيا أي أن كل الذي مضى هو متاع وزينة من زينة الحياة الدنيا والله عنده وحفمها الله جل وعلا عنده الخير العظيم لمن اتبع وأطاع لمن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله فمن تلك الابتلاءات العظيمة ومن المحن والفتن الكبيره هي فتنة النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء افتتن الله عز وجل تلك الامه بالنساء ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء بينما امراه قصيره تسير بين امراتين طويلتين فاتخذت ارجلا من خشب لبست من خشب هي الكعاب العالية حتى تبدو المرأة طويلة فاتخذت أرجلا من خشب وحشت خاتمها مسكا خاتم كان مجوف فوضعت فيه المسك فمرت على الرجال فاشارت هكذا بيدها فتناثر المسك فشم الرجال ريحها فانتبهوا ونظروا إليها كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء بصنيع هذه المرأة انظر بما عاقبهم الله عز وجل سلط الله عليهن الحيض يعني سلط الله على النساء الحيض نزيف ما يسمى عند الفقهاء بالاستحاضه وهو دم يسين من المراه سلط الله عز وجل عليهن الحيض ومنعهن المساجد منع الله نساء بني اسرائيل ان يخرجن الى المساجد لماذا لانهن كن يخرجن الى المساجد متطيبات متعطرات يضعن الزينه ليظهرن امام الرجال فعاقبهم الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم رحمك الله أن الله جل وعلا قد شدد العقوبة على المرأة إذا تبرجت وأبدت زينتها لتفتن الرجال الله جل وعلا عاقبها عقوبة شديدة فاسمع يقول صلى الله عليه وسلم صنفاني من أهل صنفان من أهل النار يعني ممن يعذبون في النار يعني ممن ارتكبوا امورا أو دخولهم النار قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما اقوام معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني الطغاة الظالمين المتكبرين الذين يظلمون الناس وَنِسَاءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة عقاب شديد لا يدخلن الجنة يعني كفار لا يعني لا يدخلن الجنة ابتداء بل يعاقبن في النار على قدر تلك المعصية ثم بعد ذلك يدخلن الجنة قال صلى الله عليه وسلم شوف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا على مسيرة كذا وكذا في بعض الروايات لا على مسيرة ألف سنة رائحه الجنة تشم من مسيرة ألف سنة ومع ذلك لا يجدن ريحها يعني أن الله يعذبهن في النار نساء كاسيات في الحقيقة يعني يلبسن ثيابا لكنهن عاريات لأن تلك الثياب مخالفة لشروط الحجاب الشرعي وحجاب المرأة الشرعي لتعلموا أيها الآباء ولتعلموا يا أولياء أو زوجة أو وليه أو أي امرأة أنت ولي لها فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن تلك المرأة وعن لباسها لا تقل أن ابنتك حينما تخرج متبرجة أنا أريد أن أقنعها لأنها إذا بلغت المحيط فقد وجب عليها شرعا الله الذي خلقها هو الذي لبس الحجاب، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل أن تلبسها الحجاب إما أن ترضى وإما أن تجبر على ذلك. لا يجوز أبدا أن تخرج المرأة متبرجة، فإن خرجت فإن وليها مسؤول معاق أمام الله عز وجل. طالما أن لك ولاية على تلك المرأة، سواء كانت بنتك أو أختك أو كانت زوجتك من تحت ولايات. فيلزمك شرعاً أن تنتبه للباسها فلا يجوز لك أن تشتري لها لباساً مخالفاً للشرع إذا بلغت المحيض إذا بلغت المحيض يعني بلغت وصلت سن البلوغ الآن ترى الفتيات يسرن في الشوارع والطرقات قد بلغنا المحيض في السنوية العامة وفي الكلية ويسرن متبرجات يفتن الناس فإذا كلمت أحد أولياء الأمك والله لسه صغيره ده لسه بنت صغيرة إحنا هنكتفها من وقت بنت صغيرة يعني, يعني هذه البنت قد بلغت أم لا قد بلغت ولكن البنت في عينك ستظل صغيرة دوما لأنها ابنتك ما دامت قد بلغت المحيط وجب عليك شرعا أن تلبسها الحجاب لتكون لك عونا لتكون لك سببا النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن ومن الاحسان اليهن ان تحجبها الحجاب الشرعي كن له يوم القيامه ستر من النار شوف هتكون سبب في هي تدخلك تكون سبب في ان هي تدخلك النار صنفان من اهل النار لما لم رهما منهم نساء كاسيات عاريات قلت ان الحجاب الشرعي لا بد ان يكون طويلا سابغا طويلا يعني سابغا الى القدمين فضفاضا يعني واسعا سميكا لا يشف يعني لا يظهر ما تحته ولا يحجم يعني البضيهات اللي بتلبس وانت تعجب حينما ترى فتاه بالغه تلبس البضيهات ولما هي كويسه مش متبرجه ولا حاجه مغطيه شعرها وتلبس البضي هذا الذي يظهر جميع جسدها لا بل ان اللباس الشرعي يا اخي لابد ان يكون واسعه فضفاضا لا يشف يعني ما يكونش رقيق ولا يحجم يعني ما يظهرش جسد المراه لا يشف ولا يحجب يبقى طويلا فتفاضا يعني واسعا سميكا لا يظهر ما تحته والا يكون زينة في نفسه بعض النساء يلبسن العباءات لكن تجد أن العباء مطرزة كل العباء مطرزة فإذا صارت في الطريق نظر الناس إليها لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمراً النساء إذا أردنا الخروج إلى المساجد إلى المساجد وليخرجنا تفلات تفلات يعني أن لا يكن متطيبات ولا متعطرات متزينات متكنس متزينا وليخرجنا تفلات هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يلبسن الحجاب الشرعي قال تعالى وليضربن بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهن وليضربن بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إِلَّا وذكر الله عز وجل الاولياء الذين يجوز للمراه ان تبدي زينتها امام اذا امر الله جل وعلا بالخمار الذي يستر بدل المراه وجيوبهن يعني صدورهن يعني واسعاً طويلاً يغطي فلا يشف ولا يحجم طيب إذا فتنة النساء فتنة عظيمة لا تكن أنت يا أخي مشارك في تلك الفتنة لا تكن أنت ممن يشارك في فتنة الشباب بالنساء فإن المراه لو سارت في الطريق وقد التزم في الحجاب الشرعي لا شك أنها ستحجب تلك الفتنة عن الشباب أما أن تصير المرأة متبرجة وقد أبدت زينتها وأظهرت محاسنها ثم يقل طيب ما هو الشباب لا ينظر ينزل لماذا ينظرون هكذا جبل الله عز وجل هكذا جبل الله عز وجل الناس ألم تسمع لقوله تعالى زين للناس زين زين للناس حب الشهوات وأول شهوة ذكرت من تلك الشهوات حب الشهوات من من ايه النساء أول شهوه حب الشهوات من النساء ثم ارضف الشهوات بعد ذلك فهي من أعظم الشهوات والعياذ بالله نعوذ بالله في بعض الاحاديث الروايات قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سنفن من اهل النار قال في اخره لعنهن فانهن ملعونات يعني المراه التي تفعل هذا تتبرج إما بإظهار زينتها بلباس يشف أو أنها تظهر بعض الزين كالشعر أو الصدر أو أي جزء مما أمرت المرأة بستره أو أنها لبست ثيابا ضيقة تحجم جسدها وتفصله النبي صلى الله عليه وسلم قال إِلَعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَا والملعون هو المطرود من رحمة الله مطرود من رحمة الله رحمة الله فمن يرحم إذا إذا طردك الرحيم من رحمته فمن يرحم وأنت مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل رجل رودته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن كان هذا هو الحال وهناك من النساء الفاسقات الصفه التي ذكرت فما الذي يجب علي انا انظر وأقول لماذا صارت المراه هكذا ام انني مامور بغض البصر بل إن الله قد امرك ان تغض البصر ولا يجوز لك ان تنظر الى المراه المتبرجه قل للمؤمنين يغضوا من ابصار ماذا امر من الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا بصارهم فأنت مأمور بغض البصر انظر إلى هذا التقي النقي الذي جعله الله عز وجل في السبعة الذين يستمتعون بظل عرش الرحمن يوم الحر الشديد حيث تدنو الشمس من الرؤوس رودتهم رأة هي التي طلبت منه الفاحشة امرأة قد وصفت اتصفت بالجمال والملك والمال ذات منصب وجمال فماذا قال قال إني أخاف الله راودته امراه ذات منصب وجمال لكنه تذكر الله عز وجل وعلم أن الله عليه مطلع وأن الله مراقب له اعلم رحمك الله أنه لا شيء يخفى على الله عز وجل لأ اليوم لا يخفى على الله منهم شيء ما من شيء تخفيه إلا ويعلمه الله فالله جل وعلا مراقب عليه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني هو مطلع عليهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه فالله عز وجل مراقب لك عالم ما تصنع إذا اختفى وظللت أمام هذا الجهاز لتمر على المواقع وتنظر إلى النساء العاريات أو أن تكلم امرأة أو غير ذلك من هذه الفتن العظيمه التي ألمت بالعباد ان فعلت هذا فاعلم أن الله مطلع عليك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وما تكون في شأن وما تتلوك في وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فكل شيء الله جل وعلا قد أحصاه وأدركه قال إني أخاف الله فعلينا إخوة الكرام أن نتذكر الله والدار الآخرة نفسك على المعصية بالنظر إلى النساء المتبرجات إذا حملتك نفسك على أن تخلو بنفسك في غرفة لتنظر إلا إلى ما حرم الله فاعلم أن الله يراك وأن الله يراك إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فلنتقي الله جل وعلا في أنفسنا ولنغضب من أبصارنا ولنحافظ على هذه الأعين فإن العينين تزنيان وزناهما النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نحن فا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا ممن يستظلون في ظلك يوم الحر الشديد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله